فأن جئناه ومن معه في الفلك المشحود، ثم أغرقنا بعد الباطن. إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّنْكُم تَخْلُدُونَ